يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى هم حذنباً قد مضى يا إله العالمي يا إله العالمي يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى، يا عظيم المرتجى، من إليه المشتكى، أم حذن بن قد مضى، يا إله العالمين، يا إله العالمين، ضاع عمري في شتات، بين له النور. شتات بين لهوين وأسبات غريقا في الغفلات غريقا في الغفلات في طريق الحائرين يا إلهي ليس حملي بالخفيف إنني عبد ضعيف لا ساهم لي بالخفي في الناني عبد الداير سير في كل طيف، سائر في كل طيب في متاهات الحياه يا عظيم إليه المشتكى بعظيم من المرتجى المشتكى من إليه المشتكى أم حذن من قد مضى يا إله العالمين يا إله العالمين لا تلمني في هوا ليس لي رب سوى رب سوى من دعا يرجو رضا من دعا يرجو رضا لم يعد صفر اليدين يا اليداني يا معين من لقلب إذ يذوب وإذا اشتدت كروب من لقلب إذ يذوب أو إذا اشتدت كروب أو كس النفس ذنوب أو كس النفس ذنوب غير رب الكائنات يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى أم حذنبا قد مضى يا إله العالمين يا إله العالمين يا عظيم المرتجى من إليه المشتكى يا عظيم المرتجى تنگه ام حذم